عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسب المال والكرم التقوى